يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الآراب أن يتخلفوا عن رسول الله ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الاعراب ان يتخلفوا عن رسول الله ولا يرعبوا, ولا يرعبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ضمأ ولا نصبوا ولا اقصى في سبيل الله ولا يطؤون موطئا ولا يطؤون موطئا يغيث الكفار ولا يدانون من عذوبهم الا كتب لهم به عمل صالح ان الله لا يضيع اجر المحسنين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 فلولا نفر منهم كل فرقة منهم طائفة ليتفقفوا في الدين قومهم ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون يا أيها الذين وليجدوا فيكم غلظة واعلموه أن الله ما المتقين وإذا ما أنزلت سورة فبنكم منه يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأم الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرضون فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين لا يتوبون ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون واذا ما انزلت سوره نظر بعضهم الى بعض هل يراكون صرف الله قلوبكم بأنهم قوم لا يسقطون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عاندتم حريص عليكم, عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ توكلت وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ اللَّهُ أكبر. اللَّهُ أكبر.